نجاسة اوه يعني نص ونص هي تشتمل عن نجاسة انما يعني هي مش نجاسة يعني ايه بقى السياسة ايه السياسة عموما حد عارف سياسة هنا الى المصطلح فاذا تقيط في الشرع طرق التي تؤدي الى المصلحه وكما الرعيه نعم المعنى العام من الرعيه معنى تتكلم في اللغة يعني مش قصدنا في اللغة ما في اللغة مفهومة يعني إنما احنا بنقول في العلم علم عموما ايه هو ايه المقصود بي يعني ها الحوار في الممكن العدم التنازل تتكلم عن ايه تعريف ايه اللغة ام؟ ولا ايه؟ تعرفها من جهة ايه؟ السياسة الحوار تعرف السياسة بالحوار مع عدم التنازل عن الثوابت مع التنازل ايه؟ عن, عن الثوابت <تصفيق> <تصفيق> عبد المنعم الشحات قال السياسة هي الحوار في الممكن مع عدم التماثل عن الثوابت ايه لا ايه لا قدام مش علاقه بالسياسه خالص هو حوار ايه وممكن ايه ده تعريف مش لعلم السياسه اللي مقصود بالظاهر ده تعريف لمعنى السياسة لغته او روح السياسة كمعنى كمعنى عام فممكن انت تسوس طفل مثلا بسيسه مش كده او انت معك المشتري وانت بيع فبتسيس المشتري علشان يشتري مش هو ده مقصودنا هنا احنا بنقول كعلم بقى العلم يعني على حسب يعني السياسة واقتصاد اللي انت بتخدها مثلا في الكلية او السياسة الشرعية اللي احنا بنقول عليها ك يعني اصطلاح بقى دلوقتي ما بندورش على عموم السياسه يعني معنى السياسه اللغوي ها رعاية شؤون, الدولة. رعاية شؤون, الدولة. رعاية شؤون الدوله يعني انت بتتكلم على فعل السياسه انما انا بقول كعلم وانا كلامي مش واضح السياسة كعلم العلم ايه هو ايه العلم السياسة القواعد القواعد العلم عبارة عن احكام وقواعد وكده يعني العلم كده مش كده اه اللي بتضبط حالر لايه الحاكم والمحكوم مش كده اه العلاقة بينهما والأمور العامة للإيه؟ للدولة هذه السياسة الأنظمة التي تضبط حال الدولة حال الأمة المكونة من حاكم ومحكوم يبقى صفات الحاكم وصفات المحكوم وحقوق واجبات وأدوات وبعدين أنظمة بعد كده فأدي معنى السياسة السياسة الشرعية هتبقى هتزود لها في الشرع ماشي يا سيدي اتفضل بس كنت عايز اصالحك عشان ما حضرتش الفرح طب هو اللي مشي بقى اعمل ايه لا لا يعني كنت انا مش عايزه يمشي عشان اصالحه واقول ان انا كنت تعبانه وبعد ما جالي الم جامد جدا في بطني ف حماده طبعا عضو المؤامره الكبرى ادالي حقنه فولتارين اتصلت بالدكتور قال لي تزود الوجع معرفش بقى هو كده ولا يعني قال يعني على حسن الظن اللي مكانش عارف فاتفضل تفضل مش مش كده <تصفيق> انت اللي وصيته عشان مش عايزنا احضر مش كده بس صالحك برضو قضاء بعد كده يعني عن رضيك يعني بقرشين وعزومة ون... وبتاعه ونبوس ايديك ورجليك فضل حبيب الف سلامه على البنت وما دام ما يعني تعبانه واحنا لسه في اول يوم لا اتفضل طيب يا سيدي قلنا ايه بقى احنا طيب السياسه لما نيجي ندرس السياسه يبقى احنا محتاجين ندرس مجموعه حاجات ايه هي؟ نمرة واحد ايه؟ نمرة واحد الحاكم الحاكم ايه هو الحاكم؟ صفته شروطه مش كده؟ وكيفية توليته؟ كيفية عزله؟ امتى ان امتى ان يوله؟ حقوقه وواجباته كده؟ نمرة اثنين نظام المواطنة مين اللي ياخد حق المواطنة في البلد وإيه الشروط وإمتى يخرج عن حق المواطنة دي وإيه الحقوق والوجبات اللي خاصة بالمواطن طبعا النسبة هنا إلى الوطن فده طبعا دي سياسه شرعيه بقى كان السياسه الشرعيه دلوقتي اه هل الكافر يقرب بقاؤه في بلاد الاسلام يعني الوطن في الاسلام شرعا فنقول انه احيانا يقر بقاؤه احيانا لا يقر الكافر في يقر على سبيل الدوام وفي منه ما يقر على سبيل التاقيت وفي منهم ما لا يقر على بقاءه والتعامل معاه ازاي ازا ما اقرناهش على البقاء والتعامل معاه ازاي ازا اقرناه كل ده ده كل دي احكام طيب الحاجة التالتة النظام الاداري النظام الاداري ده يشمل الغلاة و اه اه يعني فيت إدارة البلاد بقى تتدرج الولايات طبعا في الإمام الأعظم اللي هو الحاكم وبعدين فيه ما يدونه من العمال والولايات الموظفين وسلطة كل واحد ويدخل فيها الحسبة اللي هي الأمر عرفنا عن منكر وهل يبقى فيه محتسب من الحاكم يعني من قبل الحاكم يعني يأمر يبقى وظيفته الأمر وأنه ممكن طيب ايه سلطاته وايه اللي يعمل ايه وميعملش ايه الحاجات اللي ازاي كده الوظائف العامة هل الظمي يدخل في هذه الولايات وان كان يدخل يدخل في اي درجة هل كل الدرجات ولا درجة معينة يعني هل يبقى الامام اعظم ينفع طيب ان كانش امام اعظم هل والي نقولنا ما ينفعش طب هل يبقى مثلا رئيس قطاع طب نقولنا ما ينفعش رئيس اي ناس يبقى هل ينفع رئيس ديوان مثلا ديوان مالي يعني يتعامل مع اموال معينة او يتعامل مع امور معينة عامة دي كلها ايه مواضع بحث برضو طيب المرأة تاخد مناصب ايه وتاخدش ايه وتعمل ايه وتسوي ايه طيب في شق كبير يعني من النظام الإداري وبعضهم يجعله نظام لوحده وهو نظام الحل والعقد والشورى والنيابة والاختيار الاختيار الأول والحل والعقد والشورى والنيابة ده قسم من النظام الاداري وممكن يبقى نظام لوحده تسميه نظام الشورى بقى ولا حاجة اللي هم بيقول عليه دلوقتي اللي ايه الديمقراطية طبعا مسألة الديمقراطية دي انا قلت كلام في الدرس ولقيت الشيخ ياسر العكسه في التلفزيون في برنامج كده كانوا مستضفينه قلت الديمقراطية في أصلها غلط انا قلت كده إنما الآليات اللي بتؤدي إلى حصول الأصل الغلط ده منها حاجات صح وحاجات غلط هو قال يعني كنت فهمته صح قال الديمقراطية في أصلها صح بس ايه قال انها كتكنا فلسفية عصا خطئة خطأ يعني مش مصحيح لكن الاليات زي ما تقول خير الظبت زي اللي هو جسان لانا سمعته بس منه غير احتمال يعني يا اما يا اما هو قال الكلام يعني زي قصده فزي ما تقول التبس الكلام فظهر كده اه وانا بقى ما خدتش بالي مش مركز اه يعني إنما بتقوله المعنى اللي أنا قلته أخلاص بقول ده المعتمد يعني معتمد مذهبا لهم لأن الواحد لما يختلط عليه كلام واحد مرة يقول كده ومرة يقول كده يرجع لكلامه في إيزاية المسألة مش بيتكلم في باب تاني إما في الباب زي مثلا ما قلنا الشيخ محمد ابن عبد الوهير يجي في وسط الكلام كده يقول فنان لا يعذر بالجهل يقول الله ده ما بيعذرش بالجهل إنما ما يسئل في الباب نفسه هل تعذر بالجهل وفي عذر بالجهل ولا لا قال أيها في عذر يبقى احنا نصدق آية الكلامين نقول مذهبه إنه يقول بالعذر بالجهل وإنه ترك العذر بالجهل ده بدعة إنما ممكن يكون ذهل عن القواعد في موضع تاني أو إنه يكون يعني خانوا التعبير يعني القواعد مزبوطة بس التعبير نفسه اوهم خلاف ما يعتقده يبقى خلاص يبقى كده تمام مية, مية. بعد كده الموضوع الكبير في السياسة كمان النظام المالي والاقتصادي النظام المالي والاقتصادي ده معناه ان ايه هي الموارد الدولة يعني الموارد العامة مش بنناقش كل واحد يعني مكسبه ايه الحلال ومكسبه الحرام لان دي في باب المعاملات في قسم المعاملات من الفقه مش في قسم الايه انما عليه ايه للدولة والموارد عموماً اللي بتيجي للدولة هل يجوز الخراج هل يجوز العشور يعني الجمارك الضرايب الزكاة الجزية دي موارد اللي الدولة وتناقش الغنايم الفائق الحاجات كده بعد كده طبعاً التبرعات ونحو هذا الاستثمار الاستثمار الاموال اللي تيجي للدولة هل يجزبها تستثمرها أو لازم تنفقها فده طبعا ايه كل ده يناقش ونمر اتنين طبعا في أو نمر ابيه بقى تحت النظام ده النفقات اي حاجة تتكلم في المال بتبقى ايه موارد ونفقات تنفق في ايه هل يعني محدد الامر ولا مش محدد يبقى هنا النفقات النظام الاقتصادي الحقيقة مفيش, مفيش في الكتب قوي كلام على الاقتصاد شرعا زي, الكتب زي الاقتصاد الحديث يعني بالصورة دي انما هي ماليات اكتر انت عارف فيه حاجتين فيه اقتصاد وفيه ماليات في حد هنا تجارة ولا؟ حضرتك طيب قولينا الفرق كده من الاقتصاد اللي يسموه ايه؟ ايكونومي ولا ايه؟ والفاينانس اللي هو مش كده الماليات دي اسمها ايه؟ فاينانس ها؟ فاينانس فاينانس نعم؟ التمويل يعني الماليه كلها بتاخد اسم ايه النظام المالي يعني احنا عندنا وزير اقتصاد ووزير ماليه مش كده يبقى كل واحد ده مختص بحاجه ده مختص بها ايه بقى ده ايه وده ايه ها تريجوري وزير الماليه تريجوري اه خزينه قول بقى دراستك ايه؟ محاسبه دي ماليات يعني هو طبعا موضوع المحاسبه تسجيل الايه الحسابات ملخصها كده يعني كيفيه تسجيل الوارد والمنصرف وتنظيمه ونحو هذا الاقتصاد بيبقى تقول قواعد اللي بتتحكم في الأمور في تصريف وتنمية المال يعني إدارة مش إدارة الموارد يعني إدارة الموارد دي زي ما تقول تطبيق شوي إنما وضع القواعد اللي يحصل بها النماء ملخصه كده الاقتصاد القواعد اللي يحصل بيها النماء والنماء ده طبعا يدخل فيه اما زيادة الموارد زي ما انت بتقول اما تحسين نوعية الموارد واما تخفيض الانفاقات تنظيم العرض والطلب لان كل ما كده يعني فيعني في هندور على كتب كتبت في الاقتصاد الإسلامي علشان نبقى نشوف الحكاية دي شرعية معا طيب قلنا النظام المالي القسم الكبير كمان التالي في السياسة عن نظام القضائي ده بدخلوه السياسة الشرعية وكل ما يتعلق بالقضاء يبقى أحكام القاضي ايه هو والقاضي ده أنواع القاضي الجنائي غير القاضي المالي ده شرعا كل ده كلامنا شرعا ده و درجات القضاء وشرطهم وهل يجوز قضاء الكافر بأنواعه كلها وهل يجوز قضاء المرأة وطبعا أجاز وقضاء الكافر على الكافر أو نحو هذا يعني هنشوف الأحوال اللي يجوز فيها قضاء كل نوع من أصناف الناس يعني وشرطهم وكذا القسم الثاني البينات والإثبتات أنواع الإثبتات وضوابطها فطبعا النوع الأول من أنواع الإثبتات إيه هو؟ الاقرار الأول اللي يقولوا الاعتراف سيد الادله الاقرار والاقرار ده انواع برده اقرار على نفسك واقرار على غيرك واقرار بالدفع واقرار بالاثبات ويعني انواع وبعد كده الايه البيانات ما نقولش الايه الشغل بيقولوا البيانات وليه خلوها جمع ما قالوش البينه وسكتو. البينات لانه بتختلف البينات ممكن تبقى شاهد واحد خلينا بقى نتدرج عايز تبدأ من تحت يبقى شاهدة واحدة وانا عايز تبدأ من تحت شاهدة واحدة تكفي وبعدين شاهد واحد وبعدين اثنين وثلاثة واربعة وهكذا يعني فيبقى انواع البينات دي اللي هي الشهود وبعد كده يدخل القسم والنقول ده برضه من انواع البينات وبعد كده القرائن. القرائم زي مثلا المكتوب زي الاحتمالات وزي العلامات ماشي الحال يسموها القرائم محدش شاف ولكن عليه علامات انه قتل الدم القتيل على جسمه ولقينا السلاح معاه وبصمته ايه كده يعني ماشي الحال طيب النظام القضائي كمان فيه يسموه مش عارف قانون المرافعات ولا ايه في القانون يعني وهو متى يسمع تسمع الدعوة ومتى لا تسمع مش كل الدعوات تسمع القاضي ما يستمعش الى الدعوة اصلا اذا كانت دي معين ويستمع ليها إذا كانت بالوصف المخالف والقضاء بقى بكل يعني أحواله وأقسامه ويدخل في ذلك بقى نقد الحكم بحكم آخر هل يجوز أو لا وده يدخلنا في حكم الاستئماف والنقد اللي موجود في القانون هل يجوز الاستئماف اللي يؤدي إلى النقد مش النقض اللي هي الدرجة في التقاضي النقد عن نقد الحكم ولا ما يجزي ولا حكم القضي بد من نفازه هل يوقف يعمل حكم كل ده داخل في السياسة الشرعية برضه ما باب طويل طبعا ملوش أول من آخر وهتلاقيه داخل فيه المعاملات وفي الأحوال الشخصية كتير قوي يقل دخوله في العبادات إنما هتلاقي موضوع القضاء داخل فيه المعاملات وفي الأحوال الشخصية بدون حصر وتلاقي في المسألة الوحدة من المعاملات ممكن عشر أحكام قضائية أحكام شرعية يعني بما يختص بالقضاء فيه الاختلاف لأنه التقاضي بيجي عند التنازع والمعاملات مقالها إلى التنازع في الزمن ده فيبقى شكل الدعوات ايه الدعوة بقى عشان نتكلم اللغة العربية جمع دعوة وامتى يقبل قول وطبعا في الاحوال الشخصية في خلافات كتير بين الزوج والزوجة عشان الحقوق والواجبات والعيوب ونحو هذا من نظام القضائي يبقى قولنا ايه بقى الوقت ايه بفضل ايه من ايه بقى قلنا كم نظام في السياسه ها؟ خمسة. ده. خمسة. ده. سبعه ها نعم احنا خدنا لسه يقول كده حاكم نظام مواطن نظام ايديله ايوه مره في مره الايه المره لاني بقول امثلة يعني المرأة ما يجزلها ما يجزلهاش يعني امثلة للمواضيع اللي بتبقى فيه هذا القسم يعني لو خلينا ده نظام الشورى لوحده ممكن او ندخله في نظام الاداري ممكن على اعتبار من الاداري بيبقى ايه الولاة والعمال والرؤساء يعني زي ما تقول ايه النظام العمالة يعني وطبعا يدخل فيها الوله برضه والمحافظين امم النظام المالي والاقتصادي مع بعض ماشي بس ممكن نفرق بينهم هتلاقي مثلا بحوث حديثه بقى بتفرق قضاء هو النظام القضائي النظام ال ده يشمل برضو متى يجب على الناس الخروج للحرب ومتى لا يجب لانه فرض عين وفرض كفاية وايه الاحكام اللي تتعلق بالامر لما واحكام بقى الحرب والمساعدة وحقوق المحارب سواء كان معنا او ضدنا ونحو هذا ده بيدخل برضو في السياسة بعض الناس بتتكلم عن هذا لما تتكلم عن الجهاد ويحطوا الجهاد في العبادات يعني هتلاقي هنا حطوا بعض العبادات بين العبادات والمعاملات فمش عارف هو جعله ايه يعني عاوز يخليها عبادات ولا ايه مش عارف هي يعني الجهاد عبادة بس يعني هو احنا بنتكلمش دلوقتي على العبادة والنية والحاجات دي بنقول الغنايم تتوزع ازاي وبنقول الـ الـ الاحكام الـ القتال ايه وتسيب ايه وتقتل مين وتسيب مين ويبقى لو تقطع ايه وياخد فلوس قد ايه ولمحا وبعدين امتى يجب في كل يعني هل كل،, كل واحد واجب عليه الجندية ولا بعض الناس وعلى أنه هل الزمين يدخلوا ولا ما يدخلوا يعني كلها داخلة في السياسة الحقيقة يعني كل الأحكام أو معظم الأحكام داخلة في السياسة يعني طبعا هو الأبواك بيباليها مداخل يعني هو التأسيم ته هو مش تأسيم يعني يعني يفاصل بين المسائل وبعضها لأن الأعمال كلها بيدخل فيها كل حاجة يعني أنت العبادات ما بتدخل فيها معاملات تدخل فيها أحوال شخصية والعكس بالعكس يعني أمور بتتداخل طبعا فعلى كل حال ده من الأنظمة برضو اللي تدرس في السياسة الشرعية المعاملات الدولية بعض العلماء بيجعلها من السياسة الشرعية وبعضهم يخليها قسم لوحده ولكن احنا بالنسبة لدراستنا هتبقى من ضمن السياسة برضو وانا هدلوقتي دخل في السياسة السياسة داخلية وسياسة خارجية ماشى يعني اتخليها او نقول السياسة السياستين السياسة الداخلية السياسة خارجية احنا طبعا خدنا لما قسمنا الفقه قلنا الدين عقيدة وشريعة وقلنا الشريعة قسمين فقه وسلوك وقلنا الفقه ست اقسام خلينا المعاملات الدولية بعد السياسة الشرعية وبعض العلماء بيجعلها قسم من أقسام السياسة الشرعية وده تقسيم اصطلاحي يعني مش حاجة قرآن يعني نزل من المعاملات الدولية في السياسة ولا مش في السياسة هي سياسة برضه دي معظم الأبواب ان كنتش ناسي حاجة فعلشان ندرس العصر. طبعا التساؤلات الكتير اللي انتو بعدتوها هتدخل في هذه الامور يعني فنبقى نحاول ان شاء الله ان احنا نذكر بعض القواعد او نذكر القواعد بالترتيب وطبعا ما يرد عليها من تطبيقات الواقع نقولها وممكن نستعجل في بعض الأشياء إن شاء الله نحاول نخليها يعني بحث منفصل لا هي مستعجلة ما تستناش الدراسة يعني علشان إن شاء الله نبقى نراحق الواقع يعني إن شاء الله ولا مش عاوزين المرة اللي فاتت قلت مدرس السياسة محدش ولا واحد نطأ ولا قال أوه فقلت ايه انا هقول لكم ايه هبدأ كده في الموضوع وشوفوا رأيكم عايزين نرجعها نرجعها عايزين ندرسها ندرسها ان شاء الله بقى معين ولا هناخد المشكلة بقى انه عشان خطر واحد معين هنلغي دراسة السياسة اللي بيقول سيبك فقه ايه بتاعنا هبقى سياسي شمل باز الباز, الباز ده حاجة زي النصر كده ان انت يعني طبعا نسر جدا فهن ايه هنضعف نقول اسامه البزاز عشان تبقى ايه يبقى يعني باز قوي باز وباز يبقى بزاز مش كده عشان تشير الى حاجه ثانيه قول يا حبيبي طيب ما احنا بنقول اهو الحاجه المستعجلة إن شاء الله نبحثها بقى بدري إن شاء الله والحاجة اللي تيجي مع يعني اللي مش, مش هنطبق دلوقتي حالا تيجي مع الدراسة لما تفهم القواعد أصلا هو طبعا المشكلة في الإجابة إن انت مش هقول لك مثلا يمين هتقول لي آه ماشي كويس قوي أو شماء لا وانت عايز تعرف ليه وليه دي يعني معرفة القواعد والقواعد منبني على الأدلة يعني برضو هتوصلني ان انا ايه هدرس الموضوع من نصه همتزع لك كده مسألة من النص وساعات بتبقى مبني على قواعد معينة او ضوابط معينة يبقى لازم تفهمها علشان تبقى مقتنع هيا يا حبيب لجنة انت واسامة ومصطفى ونتناقش نعمل ازاي الموضوع يعني عودوا تفهموا مع بعض تشاوروا بالوقتي بعد الدرس يعني وقلوا لي يعني يقلبوا الاحتمالات وشوفوا ماشي ايه زعلان لي يمتل ما هو اللي ما بيمطعش دم يبقى يعني ما هو يا, يا اه يا لأ آه يا مش مقتنع يا مش فاهم يعني يعني لازم ما إنما ساكت كده <تصفيق> مثلا بيبقى في باله مثلا إيه اللي أنا مع أسامة دس أو مع مصطفى مثلا أو, أو مثلا يعني طب هنقد نعمل إيه إنما يقول ماشي يعني متجاوب حسا آيا مين بيقول حاجة اللجنه العلميه ولا تكون معاكم اللجنه كلها حد منها ايوه ايوه يا استاذ يعني ما هنعمل ايه طيب الف في ايدينا نعمله مش هنلاحق اه طبعا نعمله ممكن بدل الابواب ها بدل الابواب اللي تتعلق بالوقت وانت يعني هتدرس الامور بتفاصيل التفاصيل احنا طبعا هناخد الاول مهمات الابواب وبعد كده نبقى نعيد ثاني بقى بالتفاصيل ان شاء الله لو هتخلص كل السياسه دي اقدر مش هعمل ايه <تصفيق> يقضوا كل الاقسام دي ده هم يجي 7 8 اقسام يعني انما دي مع بعض ان احنا كده كده هتخصص وقت لكل نقطه عشان ما مش مواضيع تتفوت بالاولويه <تصفيق> لا لا لا منفاش منفاش لازم النقط كلها نتناقش فيها تدرس وتطمن انها اتفهمت لان السياسه مش لعبه اللعبه ده صلاتك باطله لمده نروح اخضيها. انما في السياسة ما قضاء. في قضاء على الامة. اه يطلع يعق يمشي لي في سكة سودة. يعمل حزب ولا يقلب جهاد ولا يعمل بلاوي. لا مش لعبة. انا موافق على طريقة الدراسة ان كل واحد يعمل بحث في نقطة وبعدين نبقى نجيب يعني هنحدد المنهج كنقط وكل واحد يبحث فيه نقطة او اثنين او ثلاثة على حسب حجمها يعني وندرسها مع بعض نقشها مع بعض مش مانع مفيش ما مانع من الطريقة دي كطريقة يعني كتابيش محمد يسري نتكلم على بعض الصورة محمد ازاي؟ ايه كتابيش محمد يسري اللي هو ايه؟ بتقول ايه؟ طب صراحه اسموا مش عارف مش عارف عنها على المسائل اللي هي المستعجله دي ماشي دي هتجاوب عن الاسئله اللي انتم عايزين تسالوها المستعجله خالص تجاوبش خالص دي <تصفيق> <مدنوقتي>. <تصفيق> ده ساعة ساعة كل ده في, ده في ساعه بس في في ساعة. <تصفيق> هو ده بيقول تاريخ سنه كذا اسابه وعمله شايف ايه يا ابو <تصفيق> انا بس سؤال بس ايه اللي ده تحديدا ان ازاياب لدراسه البلد مش الببده دلوقتي ايه اللي ايه ايه تحديدا يعني لدراسه البلد الناس عاوزه تعرف الامور السياسيه دلوقتي منجري ورا الاخبار ورا السياره ورا حاجات كده صح البلد اه احنا دلوقتي ليه لما بنحكم المفروض عشان احنا في مسائل بنحتاج نتفاوا فيها فيتفق فيها في البلد فتره يعني انك نما دراسه منهجيه محتاجه فصيل زي ما حضرتك كنت اه الفتوى الفتوى خاليه عن الدليل اسمها فتوى يعني خاليه عن الدليل والدليل لا يذكر فيها الا اذا كان من القرآن والسنه وواضح و واضح عشان ما يلتبسي انت ممكن تقول له واحد الدليل يخلي المسألة ترتبك معا يقول الله ده شكل الدليل ما يدلش لو قلت له الفتوى كده مجرده كان. إنما لما يكون الدليل قلق المسسنة ويدل عن الموضوع بوضوح فبتقولها له من باب إنما اللي مطلوب هنا أنا تصوري إنه مش مطلوب مجرد الفتوى محدش هيقتنع بمجرد الفتوى ده عاوز التأصيل جبت الكلام ده منين أقول له إنه القواعد عندنا كذا وكذا جبت القواعد منين يا اسمعني هبقى اقول لك علشان القاعده الاولانيه ادلتها كذا ومش عارف ايه كذا فهيبقى هنقول الى الدراسه بس الدراسه اللي ملخفنا طيب ماشي طب وكل ده كويس لكن احنا بالطريقه دي يعني خنكتني بس من المسائل اللي الناس حكم المشاركه في مجلس الشعب حكم الاستحكام المتعلقه بالانتخاب الامانه مش يعني هتلاقي ان احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم في 15-20 مسألة مش عايزي دوعا كده حرارك ممكن تقصل فيهم وتستدل فيهم زي بحضرتك عين وخلاص يكتفي الناس بالقدر اللي يبني علي عبد إنما ان احنا ندرس الدراسة المفترضة ده تبقى منهجية وفي نفس الوقت تطبيقية يعني منهجية قضية من ناحية القلبية وتطبيقية احنا كده يعني هاخد لنا كزا سنة على ما نخلص فلا الناس كتستفيد من جهة من عمل أصلا هو تامعا دلوقتي يعني احنا دلوقتي مشغولين بقضايا معينة وهي قضاية الانتخابات وتنظيم المجالس وحقوقها ووجباتها وصلاحيتها والدستور والعلاقات مع مش عارف ايه وبتع بعد شوية يعني بعد شهر مثلا يعني في مجلس الشورى 29 يناير هي هيبدأ انتخاباته فانت بقى محتاج تتكلم على الشورى وعلى مجلس الشورى وبعد شوية المنتخبات رئيس الدولة انت عاوز تتكلم على القصة دي وبعد ما رئيس الدولة يتعين هتقولي بقى هو مثلا لو نجح مثلا سعيد العوة والتاني هل يجوز بقى ان احنا نبقي المعاهدات على ما هي عليه هل يجوز ان احنا ناخد الجمارك هل يجوز ان احنا مش عارف ايه يعني هبصت لقيني بقى ايه محتاج للمسائل برضو يعني طالما الامور ماشية كده الا لو كان الجيش يريحنا من الدراسة عشان نوفر الدرس بس مش عشان عاجة تانية يعني بدلا ما نتعب نفسنا ونبحثوا بتاع يقول يا جماعة خلاص انا هعمل الحكومة ولمجلس الشعب ده حاجة تفرحوا بها كده وتهيصوا معها وتقعدوا وتأكلوا حلويات والتع ويعني و... والأمور وركزوا في العبادات وركزوا في العبادات بقى و <تصفيق> إنما لو كان الأمور ماشية زي ما هي كده يبقى كل حاجة عايزين نساء على كل حال يعني عايزين نقرأ الأسئلة اللي انتوا كتبينها إذا كان ممكن إن إحنا نجاوب فيها وخلاص يعني بتحيس ان نخلي درست السياسة في مكانها لما تيجي لما نخلص يعني المعاملات بقول احوال الشخصية يعني بقى ماشي الحال بس التخوف اللي يا شيخ النخيدة بالطريقة دي هتفت في بداية المدينة ان اللي عايز التقصيل العلمي حياخد اللي هو عايزه فترة القصريحة القصريحة القصريحة ولا اللي عايز الفتوى اللي يعني عشان يعمل بيها حياخدها وفي نفس الوقت يعني جمع كبير من الناس بقضايا ما كانزمهمش يعني يعني كل اللي عادين فيه دول مساعد مفيش واحد منهم كانوا يرشح نفس المدوية الشعب اللي يهمهم يعرف حكم ومشاركة المرضى مساعدة المدوية الشعب عشان انتخبها معايز انتخبها يعني ماشي با حكم انتخاب المرضى ما هدى منبني على جواز انها تتعي ماشي ماشي تتكلم ان احنا بسا نحصر بس اخوان بيقولوا اصلا نظام مجلس الشعب ده غير جائز ولا جائز ان حد مداخله بس يدخل فيه مداخله وغيرهم من تاني قل إيه؟ قل إيه؟ تكفير قطبين بيقولوا برده غلط علشان ده يعني توافقهم بدوا يلينوا يعني الجنبين ايه اللي هم اقصى الطرف واقصى الطرف اتفقوا في القطبيين الصائل. فين؟ القطبيين بدوا يلينوا شويه حلو حلو في السائل او فين <تصفيق> السائل؟ <تصفيق> هو ده اه وعن يجي دلوقتي وعن ندرس وإحنا بقى الإخوة تكتهد يعني في الحاجات المعاصرة يعني وعن كده جاء يقال دلوقتي ما شاهد الفتوى وإذا جاءت الفتوى السياسية أو بر... يعني أو غير بتكلم إن كده إن إحنا في مرحلة وآخر الآخر هيسأله هيأخذ بيه الدراسة دي بقى لو مناسبة دلوقتي هو الثورة بقى الثورة دلوقتي بقىش حد يقتنع بحاجة لازم هو بعقله إزاي يعني بشي ايو انت بتقول كده انما انا يعني بيقولولي لا خلاص انت فاكر زي زمان هو تقول حاجة نسمع الكلام طبعا يعني محدش قال لي كده صراحة بس اخوانا بيقولوا لا الشعب جلوقتي بكيادة محمد مصطفى وقالا